صلاة القيام يا ثابكم الله الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تكور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السغير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به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 أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلجوف بل يعثو ودفور أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجِهِهِ أَهْدَأ أَمَن أم يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 قل أرأيتم إن أصبح ما أحكم غورا فما يأتيكم